ولكل درجات مما عملوا وما ربك براجل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إيه شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنجأكم من ذريعة قوم آخرين إن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 فقالوا هذا لله بدعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصن إلى الله وما كان لله فهو يصن إلى شركائهم